الذي يا شيخ امتنع عن اكل اللحم يعني وقال هذه بدعه حقيقيه نعم بدعه حقيقية اذا كان امتنع عن ان أه... اكل اللحم تدينا وتقربا الى الله عز وجل هذه بدعه هل هي اضافيه ام حقيقيه لا هذه بدعه حقيقيه اما الصلاه والصيام والزيادة فيها أو في كيفيتها فهذا من الاضافه في الدين أما ان يتدين الانسان بترك طعام معين أو نحو ذلك فهذه بدعه حقيقية هذه فائدة يقول رأى سعيد من جبير رجلا يتنفل بعد أذان الفجر فشده من ثوبه وقال له يا هذا ليس هذا وقت تنفل فقال له الرجل أو يعذبني ربي أن صليت له قال سعيد يعذبك لمخالفتك السنة هذا كلام عظيم جدا ايضا مثلهما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عن عنهما كان في مجلس فعطس عنده رجل عطس ثم قال الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال العاطس الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله فقال عبد الله بن عمر وانا كذلك اقول الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله ولكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو قيلت لإنسان جاهل لقال سبحان الله تنهون عن الصلاة والسلام على رسول الله تنهون عن الصلاة والسلام على رسول الله ما تحبون الصلاة والسلام على رسول الله فابن عمر أنكر ذلك سمع يقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال أنا أيضا نقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ليس, ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول الحمد لله فالواجب هو معرفة السنة ومعرفة السنة ولزومها نعم هذا سأل يسأل يقول هل الفرد من أسماء الله تعالى الذي ورد في الأسماء الحسنة في الدلالة على تفرد الله عز وجل الأحد وهذا ورد في موضع واحد من القرآن في سورة الصمد هو الله أحد الله الصمد وأيضا اسمه تبارك وتعالى الواحد وقد ورد فيما يزيد على عشر آيات من القرآن الكريم منها قوله تعالى وإلهكم إله واحد أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار فهذا الذي ورد الواحد والأحد نعم وهما اسمان يدلان على تفرد الله الأحد يدل على الأحدية والواحد يدل على الوحدانية والمعنى أي تفرد الله عز وجل بالأسماء الحسنى والصفات العظيمة وأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه احسن الله إليكم هذا يقول قمت بعمرة لقريب لي متوفى وتذكرت أنه رحمه الله لا يصلي فما رأي الشرع في ذلك من كان تاركا للصلاة لا يعتمر عنه لقول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". فإذا كنت تعلم أنه يقينا تارك للصلاة إلى أن مات. على ذلك فتارك الصلاة ليس بمسلم لا يحج عنه ولا يعتمر ولا يستغفر له ولا يترحم عليه لأنه مات على غير الإسلام نعم الله عليكم يقول هل السنة في ركعتين الفجر النافلة الإطالة, الاطاله في القيام والركوع والسجود أم التخفيف السنة هي التخفيف أن يصلي ركعتين خفيفتين يقرأ بالأولى منهما قل يا أيها الكافرون ويقرأ في الثانية بقوله الله أحد هذا الذي ثبتت به السنة وكذلك النافلة التي بعد صلاه المغرب ثبت في السنة أنه يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد وأيضا تقرأ هاتان السورتان في الشفع والوتر قل يا أيها الكافرون وقل الله أحد هاتان السورتان في ركعتي الطواف وهذا فيه من الفائدة تجديد التوحيد بنوعيه العلمي الذي تدل عليه سورة الإخلاص والعملي الذي تدل عليه سورة قل يا أيها الكافرون نعم هذا السائل يقول هل يمكن أن نستفيد من قوله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا أن الله لم يقل إسرائيليا ولا مسيحيا إشارة إلى أن اليهود والنصارى إذ ذاك كانوا على باطل وأن أديانهم قد حرفت هو السياق واضح في الدلالة على فساد ما عليها اليهود بتبرئة إبراهيم الخليل منهم ومما عليه فقال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا وذكر هذين الوصفين لأن هذه هي الديانه التي يعتزون إليها وانتسبون إليها واليهود يقولون وكذلك النصار لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى فذكر اليهودية والنصرانيه لأنها الديانه التي ينتسب إليها هؤلاء وهي ديانة محرفة مبدلة فيها, فيها شرك بالله وفيها عبادات باطلة وفيها طقوس ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان ليست من دين الله فقال الله عز وجل ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا براه من هاتين الديانتين التي يزعم أربابها أن إبراهيم منهم وهذا فيه مثل ما اشار السؤال فيه دلالة على فساد الديانتين نعم اللفظ الصحيح والذي وصفوا به في القرآن اليهود والنصارى والمسيحيين هذه تعني أتباع المسيح عليه السلام المسيحيين نسبة إلى المسيح عيسى بن مريم عليه السلام وهم ليسوا اتباعا له هم ليسوا اتباعا للمسيح وإنما هما أتباع للهوى والضلال والباطل فليسوا اتباعا له نعم هذا السائل يقول رجل تزوج من أختين وقد جمع بينهما فما حكم زواجه وإذا كان عليه أن يطلق إحدى الأخوات فمن يطلق الأولى أم الثانية الله عز وجل ذكر في في, في المحرمات قال وان تجمعوا بين الأختين فالجمع بين الأختين محرم فإذا كان وجد منه هذا العقد جهلا فهذا أمر وإن كان وجد منه عمدا عن درايه بحكم الله عز وجل مستحلا ما حرم الله عليه فهذا كفر بالله عز وجل وانتقال من المله. أما إذا كان جهلا بالحكم عدم علم به فعليه أن, أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يترك إحدى هاتين الزوجتين إما أن يترك الأخيرة أو أن يقرع بينهما أقوال لأهل العلم في ذلك إما أن يترك الزوجة الأخيرة التي عقد عليها اخيرا أو أن يقرع بين الزوجتين مثل من أسلم وعنده ست أو عشر فإنه يقرع بينهن أو يترك الاخيرات منهن نعم لكنه بقاء العقد على ما هو عليه هذا باطل ومحرم نعم هذا شاب يقول شاب يدرس في السنة الأخيرة من كلية الشريعة والامتحانات النهائية على الأبواب ومن عادة هذه الكلية في تلك البلاد يأمرون الطلبة بحلق اللحاء أو الأخذ منها بشكل واضح. وإن ابى الأخذ من لحيته يحرم من الامتحان والسؤال. في بلادي للحليق عمل في الدعوة أفضل، فهذا نعم. قال في بلادي للحليق عمل في الدعوة أفضل، فهل لهذا الشخص أن يأخذ من لحيته ويحلقها؟ حتى يتم دراسته ويكون داعيه او لا جزاكم الله خيرا اولا امام هذا السائل امتحانان امتحان في الدنيا وامتحان في الاخره امتحان في الدنيا وامتحان في الاخره وكما انه يسال في هذا الامتحان فان الله عز وجل يسال يوم القيامه لا تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع فالله عز وجل يسأله ومما يسأل عنه اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء عنه أحاديث متكاثره في توفير اللحية والنهي عن مشابهة المجوس والمشركين في حلقها وجاء عنه أحاديث كثيرة في توفيرها وإرخائها واسدالها وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم انه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فلا لا يجوز لك أن تطيعهم ولن تكون خاسرا حتى لو لم تمكن من الامتحان لن تكون خاسرا ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وقد يكون عدم التزامك باب خير تفتحه، يعني عدم التزامك بما يطلبونه يطلبون منك أنت وإخوانك قد يكون هذا باب خير تفتح لزملائك الآخرين بأن يسر الله لكم عدم المنع من الاختبار فيتحقق لكم الخيرين ما أردتم ودخول اختبار وعدم ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام وربما أن هذه الجامعة وجدت فيك وفي زملائك رخاوة ووجدوا أن مجرد اشاره سريعة تكفي لحلق اللحية وتخفيفها ومجرد شيء من التخويف يكفي فاستمروا معكم في هذا الأمر وإلا لو أنكم أبقيتم اللحية وتفاهمتم مع عميد الكلية والمسؤول عنها وقلتم له يعني هذا دين الله وهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو الموجب لمنعنا وحرماننا من الاختبار ونحن لم نفعل أي مخالفة تتعلق بسير الكلية وبعملها لو وضحتم له الأمر لعله يتضح له والله تعالى علم صلى الله وسلم عن نبينا محمد